قريم او انفا وهو مؤمن فاولائك يدخلون الجنه ولا يظلمون قليرا ومن احسن دينا ان اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا واتقى الله ابراهيم قليلا ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا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 وكرضضون انت انكن والمستضعفين من الودان وان تقوموا لليكما بالقصو وما تفعلوا من غير فان الله كان به عليما